الحمد لله رب العالمين ورسلنا ورسلنا على نبينا محمد الخاسم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إله ومدين أما بعد أيها أخوة المسلمين فإليكم الحلقة الثانية والأربعين بعد الناه من حلقات أحكام من القرآن الكريم كنا تتلمنا في تفسير قول الله تعالى إنما حفظ معرفي وما ستردّم ولحم الخنزير وما أُذل به رأي الله فمن تترى غير باب ولا عاد فلائس معرفي إن الله رفيع رحيم وأخذنا منها ما تيسر من الفوائد حتى أنتها بنمطاف إلى قول تعالى وردّم فالمكمل ما فيها من الفوائد فمن ذلك تحرير لحم الخنزير ولكن زوج الحيوان المعروف الخبيث من خصائصه أنه يأكل قاذورات كالعذرات وأنه لا غير تفتيش على إنسان وأن في رحمه جراثيم وذرة مهلكة مثل الطباشير، ولهذا حرم الله عز وجل. قال ولحمه زيد. ومن ثوائد الهات الكريمة أنه لا يحب أن يحنزير أي جذع يعزعه تأمين قيره ولحنه ولحنه ولحنه ولحنه يحنزله فلا تحب يكدره ولا أمعاء ولا كلاه كل ما فيه فوحاق وانتبئ من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى تتعلق بالوذوع وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في الوضوء إلى اللحن الابر فقال توضعه من لحوم الابر رسول صلى الله عليه وسلم أنا توضع من لحوم الابر قال نعم قال أتوضع من لحوم الغنم قال إن شبك فكانه صلى الله عليه وسلم يرد الوضوء من لحم الغنم الى المشيئه ويجزم بالوضوء من لحم الابل ترين على ان الوضوء من لحم الابل واجب وان الوضوء من لحم الغنم ليس بالواجب وهو كذلك ولكن من مرابد لحم الابل او مرابد جميع اجزائها كما قلنا ناس لحم الوضوء فاذا اتى العسان شيئا من لحم الأذن، من الكبد، أو الأنعام، أو الكرش، أو القلب، أو الفخذ، أي, أي, أي ماذا كان، فإنهم يزمنه أن ترضا، سواء أكل اللحم نيئاً أو مطبوخاً، ولكن لا حرج عليه إذا أكل. نتوضأ موضوع فقط دون غسل الفرج، بل لا فرج. يعني غسل فرج لأن غسله في هذه الحال كأنه توضيع، فإن غسل الفرج لا علاقة له أو لا تلاجن بينه وبينه، لأن غسل الفرج إنه ناجد من بين أو غائب، فإذا لم يكن بين ولا غائب فلا سهلك شيء يصل. وامتاعدها من أسم تحريم ما ربحل غير الله يقوله تعالى وما أهل لغيب الله. ما أهله بيد غير الله وامتاعدها تحريم ما ذكر أسم غير الله عليه وإن كان القص منه لا ليس غير الله يقوله ما أهله بيد غير الله ولذا قال الرجل إذا أراد أن يلبِح الدبيحة باسم الوطن، باسم رئيس، باسم فلان أو فلان، فإن الدبيحة لا تحرم حتى وإن كان قد قصر بها شيء مباحا كما لا لقصر بها أكل، فإنها لا تحرم لأنه أهله العدل، أهله بها بغير الله. فمن فارق العدل كنا. ساعة رحمة الله عز وجل حيث أداح هذه المحرمات عند الضرورة يقول يتعالف من الجزء غير بعض الملاعام فلا إثم عليه من فوائد الآث الكريمة اثبات القائدة مشهورة عند العلم وهي أما الضرورات تضيح المحرورات كما أن الواجبات تسقط بالعكس لقيمه تعالى فمن القرى غير باغ ولا عاد فلا عليه إن الله عفو رحيم ومن فائد الآية الكريمة اعتبار النية والمقاصد لقيمه خير باغ ولا عاد وهذا أمر معلوم بالشريعة فتجد رجل يأكل هذه الأكلة ليستعين بها على محرم فتكون حراما ويأكل هذه الأكل ليستعين بها على مؤمن فتكون مؤمرا بها ومن ثوائد الآية الكريمة أن هذا التخصيص على العباد من مقتريات كلمه تعالى غفور رحيم لقوله إن الله غفور رحيم ومن ثوائدها إثبات هارم بسم الله عز وجل الغفور الرحيم والغفور هو الساتر لذنوب إباده المتجاوز عنها فالغفور من المستر التجاوز يدل على ذلك الشقاق لأنه مشتق من المعفر والمعفر معيد على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام أن تقع على الرأس ففيه سطر وفيه رقاية وليس عثم أجرب السطر فالغطان هو انتجاوز عن سيئات عباد الساطر لها فالرحمن هو بالرحمة وهي عنوّا رحمة عاماً وخاصاً فالعام هي التي تشمل المؤمنين والكافرين والخاصة هي التي وحّصت بالمؤمنين ومنها قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمه ومن فوائد هذه العزّة الكريمة الصفّة الكاملة التي في اجتماع هذين الاثنين العفو الرحيم لأن بالنكره سواء المقوم وبالرحمة عصا المتر نسأل الله تعالى أن يرفع عنا ما نكره وأن يحق لنا ما نطلب فيما في ما فيه رضاه إنه عليكم شر قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين وإذا حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.